بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما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 وَكُلَّ شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلاً أصحاباً قرية إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا اِذْ رَسُلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن نَّنثُم انتم إِن نَّنثُم إِلَّا تَكْذِبُونَ قَالُوا رَبّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ تَقَيَّرُنَا بِكُمْ لَن إِلَم تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ لَّيِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيُّن ذُكْرْتُمْ بَل أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ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 اتَّخِذُ مِن دُِهِ آالِهاتَنِي يريدن الرَّحْمَالُ بِذُّ لاطُونِعَ شَفَعَدهُم شيءَ آ لا تُونِعًا شَفَعَتهُم شيءَ أَو ولا ينقذون اني الى الذي في ضلال مبين ان يا من ت بربكم فاسمعون الى دخول الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 وَثَجرنَ فِيهَا مِنَ الْعيون الِيَكُلُ مِنْ ثمَمَرِهِ وَمَا مِلَكُ أَديهِمْ أَفَل شقُرون تُبَبحَانَ الذي خَلَقَلَزواجَ كُلهَا مَّ تُم بِتُنَرضُو وَمِنَم فُسِهِم وَمَِّا لا يَعون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 قال الذين كفروا للذين آمنوا ان اطعموا من له يشاء الله اطعمه ان انتم ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين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 لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألمعهد ليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ظل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ فَإِنَّهُ يُمْطِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُنَّ الْقِسْفَ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلناها لهم فمنها رقوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون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 أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أنا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ